وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسئا يا قلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زيّن السماء الدنيا بمصائب، وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها, سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا شهيقا وهي تفور كادوا تميزوا من الغيظ، تكادوا من الغيظ. كلما ألقيا فيها فوجوا، سألهم خزنتها، سألهم خزنتها. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلا قد جاء. أنا نذير، فكذبنا وقلنا.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 فاعترفوا بذنبهم, فاعترفوا بذنبهم فسحقا, فسحقا لأصحاب سعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب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 هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فمشوا في ملاك بها وكلوا من الرزق وكلوا من الرزق وإليه النشور أأمياءٌ في السماء أي خسف لكم الأرض فإذا هي تمر أم أمياءٌ في السماء أي أصل عليكم حاصبا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 بلج في عتوق ونفوق أَفَمَن يَمْشِي مُكِبَّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْنًّا أَمَّا أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الْلَّذِينَ أَشْأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ والأفئدة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 والله وإنما وإنما أنا نذير مبين فلما رأوهز الفتن سيأتو جه الذين كفروا وقالوا فلما رأوهز الفتن سيأتو هذا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فَمَن يَجِرُّ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضلال مُبِينٍ قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم قل إن أصبح ما أقوم غوراً فمن يأتيكم بما فمن بما